وملك ما بينهما وإليه وحده المرج هذه الآية العظيمة تبين افتراء اليهود وافتراء النصارى ودعوتهم بأن الله يحبهم ولو كان الأمر كذلك لما عذبوا فربنا جل جلاله أكذبهم فقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبائه قل فليما يعذبكم هذا من تلقين العقيدة لأجل المجادلة بالتي هي أحسن قل فليما يعذبكم بذنوبكم ما فيهما أن الذنوب جراحات وأن الإنسان إذا اقترف السيئات تناله المصيبات قال بل أنتم بشر ممن خلق كل إنسان عليها نعلم أنه خلق من هذا الخلق وسنة الله في خلقه كما قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فربنا بفضله ورحمته وإحسانه يغفر لمن يشاء المغفر له ويعذب من يشاء بعدله سبحانه وتعالى وربنا لا يظلم أحدا ولا يهضم أحدا حقه وتأمل إلى عظمة الخالق وما ختمت به هذه الآية وكيف أننا عبيد لله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ونحن في ملكه ونحن عبيد الله وما بينهما أي كل ما في السماء والأرض ما بينهما فهم خلق لله وعبيد له وإليه المصير أي مرجع كل شيء لله تعالى ومصيره الى الله فالله يحكم بين عباده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 ومن قدرته إرسال الرسل وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن قد جاءكم رسولنا يبين وتأمل هنا أخير الكريم يبين فهو ما زال يبين فلما اتصلت الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم الدعاه في كل زمان ومكان بالبيان فكأن المبين هو النبي صلى الله عليه وسلم لاتصال الاسانيد إليه وينبغي على كل مؤمن أن يقوم بهذا الواجب في تبليغ رسالات الله تعالى وبيان أمر الدين فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير فربنا جل جلاله قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ومنذرا وربنا قدير بل ربنا قادم على هداية الجميع لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعضنا لبعض فتنة فالسعيد من قام بأداء حق الله كاملا موفرا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 من نعمه ما لم يعطي أحدا من العالمين في زمانكم إذن أيها الاخوه ذكروا النعمة بالقلب واللسان والجوارح يعين على أداء شكر النعمة وإذا شكر العبد نعمة الله فهذا سبب لبقاء هذه النعمة فيا عباد الله اذكروا نعمة الله عليكم وتأملوا فضل الله عليكم وجدوا لأن تجعلوا نعم الله في محلها وتقربوا إلى الله بنعم الله فكل نعمة لا تقرب إلى الله فإن الله سيسأل عن هذه النعمة غاية السؤال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والإيمان بالقلب يدل على صدقه العمل كالصدقة التي تدل على صدقه العبد وكالجهاد في سبيل الله الذي يدل على صدق إيمان العبد قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون قال له قومه يا موسى ان في الارض المقدسه قوما اولي قوه و اولي باس شديد وهذا يمنعنا من دخولها فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها لانه لا حول لنا ولا قوه بقتالهم فان يخرجوا منها فانا داخلون فيها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 وعلى الله وحده اعتمدوا وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقا فالإيمان يستلزم التوكل عليه سبحانه من فوائد الآيات تعذيب الله تعالى لكفرة بني إسرائيل بالمسخ وغيره يوجب إبطال دعواهم في كونهم أبناء الله وأحباؤه التوكل على الله التوكل على الله تعالى والثقة به سبب لاستنزال النصر جاءت الآيات لتحذر من الأخلاق الرديئه التي كانت عند بني إسرائيل الخوف من الله سبب لنزول النعم على العبد ومن أعظمها نعمة